له ملك السماوات والأرض وإلى الله يرجع الأمور يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا منه فَالَذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرُسُولٍ يَدْعُوٓكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِنْ تَأْقُمِ وَقَدْ أَخَذَ مِنْ إِنْ المؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليحرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرعوف رحيم وما لكم ألاكم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 وَقُلْ لَهُمْ وَعْدَ اللَّهِ قُتُنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَبْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يفعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم, بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار غالبين فيها ذلك هو الفوز العظيم يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا آمَنَّا وَاسْتَسْلَمْنَا ۖ قُلْ آمَنْتُمْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكم ثُمَّ تَكْفُرُونَ بِهِ ۚ يَقُولُونَ فِي فاقنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم لكم معكم قالوا بلى ولكن إنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبطوا وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرتكم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فديكم ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وهدس المصير ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نذل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعفلون إن المصدقين والمصدقات وأقرب الله قرضا حسنا يضارف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورطمه أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونهرهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزيد وتفاخ بينكم وتفاخ بينكم وتتق في الأموال والأولاد. كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فتراه, فَتَرَاهُ مُصْفَرَّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ومغفرة من الله وردوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 والله لا يحب كل مقتال فخور الذين يبقلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولف إن الله هو الغني الحميد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 وَمَلَافِعٌ لِلْمَاتِ وَلِيَعْلَمُهُ مَا يَنْصُرُهُ وَهُوَ لَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَظِيمٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ مَنْضُوبَةً وَالْفِتَانَ فمنهم مبتدئون وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم في هتيلنا وقفينا بعيسى بن مروان واتيناه الإنجيل واتيناه الإنجيل والذين اتبعوه رأبة ورحمة ورهبانية لتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم إلا ببغاء روان الله فما رعوها حق رعايتها آتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مُؤْمِنُهُمْ أَجْرًا وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا ويجعل لكم نورا تمسون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لأن لا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ العظيم